الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين كان الكلام في الجواب على الإشكال القائل بأننا انفرضنا أن العبادية داخلة في حق المقدمة أن فرضنا الإشكال القائل بأن, بأن فرضنا أن العبادية داخلة في حق المقدمة فالمقدمة ليست هي ذات الوضوء بل الوضوء العبادي فالعبادية انفرضت بلحاظ قصد امتثال الامر الغيري نظم الدور لأن هذه العبادية أخذت في متعلق الامر فكيف يفرض نظرها إلى نفس هذا الامر وهذا روح الدور ليس دور الدور, الدور قادة يكون بين شيئين هذا يتوقف على ذاك وذاك يتوقف على هذا لكن هنا الشيء توقف على نفسه ابتداء وهذا روح الدور فالنتيجة نتيجة الدور فرضنا ان العبادية داخلة في حق المقدمة فالمقدمة ليست هي ذات الوضوء بل الوضوء العبادي فالعبادية إن فرضت بلحاض قصد امتثال الأمر الغيري لازم الدور فإن هذه العبادية أخذت في متعلق الأمر فكيف يفرض نظرها إلى نفس هذا الأمر وروح الدور هو توقف الشيء على نفسه وإن فرضت بلحاض قصد التوصل بالوضوء إلى الصلاة إن فرضت هكذا راجعنا الى الدور المتعارف لدينا شيئان هذا متوقف على الاخر وذاك متوقف على هذا ذلك لانه لان قصد التوسل بالوضوء الى الصلاه فرع كونه مقدمه لها وكونه مقدمه لها ثاروا قصد التوصيل، وقد أجبنا عن ذلك فيما مضى. أظن في الليلة في الماضي او قبل الليلة أظن في الليلة في الماضي. أجبنا بأننا نختار الشق الثاني، لا نختار ذاك الشق الذي يكون فيه روح الدور ويكون الامر متوقفا على نفسه. الأمر متعلق بالأمر هذا الروح الدور لا نختار الشق الثاني وهو أن العباديه نفرضها بالإحاض قصد التوصل بالوضوء إلى الصلاة ولا يلزم من ذلك دور لأننا لا نفترض كون المقدمة ذات جزء واحد وهو مجرد انقضاح حالة التقرب في النفس لو كانت المقدمة ذات جزء واحد وهو انقضاح حالة التقرب في النفس فهذا دور لا جواب عليه انقضاح حالة التقرب حالة التقرب في النفس توقفت على المقدمية والمقدمية توقفت على انقداح خالص التقرب في نفسه. هذا دور صح ولكن المفروض أن المقدمة مجموع أمرين أحدهما الفعل الخارجي يعني الوضوء والثاني التقرب ومعه إذا صار مقدم مركب من أمرين Vooral voor de fijne van de fijne van de fijne van de fijne van de fijne van l fijne van فالفعل الخارجي ولو فالفعل الخارجي ولو ضمنان مقدمه ويؤثر في تحقق المقدمه وهذا الدخل الضمني حاصل من اول الامر من دون توقف على قصد التوصل وهذا الدخل الضمني من اول ثابت هذا على كل حال جزء من المقدمة سواء ان قصر التواصل او لم يقصد جزئيته من المقدمة ما متوقف على أن يقصد التواصل حتى يصبح جزء من المقدمة هو جزء ضمني للمقدمة سواء ذاك قصر التواصل او لم يقصد فإذا كان هذا الجزء شي ثابت Enne idinne gul min husnissudfe enne nefse kastit terassul wel juzul ahher. Nafs kastit terassul, juzul juz ahher sar. Ve bidalike ketahakkuul muqaddine bela lüzume devrende. El juzul ahher, binefse hada sar, mucerreden. قصدنا التوصل صدفة نفس قصد التوصل كان عبارة عن الجزء الآخر فتم ال... فتمت المقدمة من دون أن يكون دور لأن الجزء الأول هو بذاته حاصل والجزء الثاني نفس قصد التوصل بهذا هو الجزء الثاني وهو عم حصل فلم يلزم دور إلا أن صاحب الكفاية هذا مضى قبل ان هذا شرحنا صاحب الكفاية ذكر في مقام الجواب على الإشكال أننا نختار شقا ثالثا غير هذين الشقين الذين لم نقبل الشق الأول نحن لم نقبل الشق الأول وانتخبنا الشق الثاني والذي ليس فيه دور صاحب الكفاية له شق ثالث وهو ان الطهارات الثلاث مستحبه في حد ذاتها حتى لمن ليس وقت صلاتي وما يريد صلي نفس ان يكون طاهرا ان الله يحب المتطهرين مستحب استحباب نفسي وهذا الاستحباب النفسي المصل المصلي حينما يتوضا يقصد الاستحباب النفسي للصلاة بعد كل دور ماك الدور منتفي موضوعا الاستحباب النفسي ثابت في ذاته وأنا المصلي علي أن أتوضع وضوءا عباديا الوضوء هو عبادة الوضوء هو عبادة من العبادات الغسل هو عبادة من العبادات حتى لمن لا يريد أن يصلي فيقصد هذا, الـ هذا الـ قيد الاستحباب هذا المستحب النفسي وينتهي موضوع الإشكال أصلا هذا كلام صاحب الكفاية قد قلنا فيما مضى أم اسم الله أول أم اسم قلنا أن هذا الواجب يرد عليه اعتراضان. الاعتراض الأول أنه إذا كان المصحف لعبادية الوضوء هو قصد الأمر النفسي الاستحبابي المتعلق بالوضوء لازم أنه إن كان هذا هو المصحف لعبادية الوضوء لازم أنه من هو ليس مطلعا أصلا قد يكون بعض الناس اصلا أصلا ما مطلعين على على ان الوضوء نفس الكون على الطهاره مستحب يتخيلون ان الوضوء حينما واحد يصلي يظهر ان يتوضا حتى تصح صلاته اما اصل الكون على الطهاره مستحب لا يدري فتوضا توضأ للصلاه لو كان المصحف للوضوء هو الاستحباب النفسي هو قصد الاستحباب النفسي إذا يجب أن يكون وضوءه باطلا وهذا من واضحات الفقه من أوليات الفقه ولم يناقش أحد في أنه من توضأ للصلاة وضوءه صحي هذا الاعتراض الاول قلنا صدفه الصح والكفايه التفت الى هذا الاعتراض وأجاب بجواب هذا بعد الان ما لا احتاج الى تكراري هكذا اقول اجمالا بجواب هذا الجواب أمس بالليل وضحنا انه لا محصله له هو عن طريق الداعي داعي على الداعي دا جاء بهذه الداعي على الداعي ونحن قلنا أن الداعي على الداعي لا يأتي هنا خب الاعتراض الثاني هذا الذي في هذا الليل نريد ان نبحثه هناك اعتراض ثاني ايضا وارد على صاحب الكفاية رحمه الله هذا الاعتراض الثاني هو انه قد ينطبق عموان استحبابي راجح على ترك الوضوء انتم تقولون ان يعني صاحب الكفاية يقول أن استحبابية الوضوء في ذاتها فبقطع النظر عن الصلاة استحبابية الوضوء جعلت الوضوء عبادة وأي عيبن في ذلك نقول خب استحبابية الوضوء أحيانا تأخذ منه الوضوء ليس دائما مستحب قد يتفق أنه يسقط عن الاستخباب وذلك حينما يوجد ملاك آخر مزاحم لملاك استخبابه فيسقط عن الاستخباب فهناك كيف تصح الصلاة هل تقول أن صلاة هذا الشخص باطل هم ما محتمل فقية أن نقول أن صلاة هذا الشخص باطل مثلاً المثال هكذا نمثل. قد ينطبق عنوان استخباضي راجح على ترك الوضوء بحيث لولا لا وجوب الصلاة لكان فعل الوضوء وتركه سيان مثاله هذا كما لو كان مؤمنون تستحب طاعته يحب ترك هذا الوضوء يجيه التمسني يقول خطر الله انت خذ فعلا مذف الصليب هالوضع تركه ويتأذى منه هذا المؤمن يتأذى من موضوعه فرصا على وجود هذا الماء لغرض أهم يقول أنا هذا الحيوان مالي هذا الفرس مالي عطشان هالشعر وضوء مستسحبة بشن لك بأنظني أنا عندى لهذا الفرس الفرس وحيف هذا لا تتواضع بعدين إلى ساعة الصلاة الله كريم تحصل ما وتواضع فرصا على وجود هذا الماء بغرض أهم فتركه يشتمل على قضاء حاجة المؤمن خب قضاء حاجة المؤمن مستحب فهذا الوضوء استحبابه النفسي صار مزاحما لمستحب آخر لملاك اخر الاستحباب وهو قضاء هاجة المؤمن فيكون الاستحبابان اقتضائيين لا فعليين يعني ملاك استحباب الوضوء موجود ملاك استحباب نقيضي هم موجود فيتزاحمان ويصبح الاستحبابان استحباب اقتضائي لا فعلي وإذا صار الفعل والترك عند المولى على حد سواء لتزاهم الملاكين لا يعقل التقرب به إلى المولى لأن التقرب يحتاج إلى رجحان وإنما التقرب يعقل إذا كان الفعل أرجح عند المولى من الترك وإنما يكون أرجح بضم ملاك مقدميتي للصلاة إذن يجب أن نرجع إلى التقريب الذي نحن اخترناه يعني أستاذنا اختارك الذي اشرنا إليه الليلة ووضحناه في ليله مسابقة يجب أن نرجع إلى ذلك وإنما يكون أرجح بضم ملائكه مقدميه للصلاة فلا بد من الرجوع الى الحل الذي نحن اخترناه بل اكثر من هذا قد يتفق ان الوضوء بحد ذاته وبقطع النظر عن انني اتصلي واتوضا لاتوضا لل... لل... للصلاه بقطع النظر عن هذا هذا اخ يحكم على هذه الأمور لكن بقطع النظر عن أني أتصلي صلاة واجبة أحيانا يكون الوضوء مرجوحا بل وأحيانا يكون حراما من قبيل ما لو أمرني أبي أن لا أتواضع أبي يقول أنت الزخمات صحية وفرضنا أن أمر الآب يخلق المرجوحية أو قل يخلق الحرمة أصلا يجب طاعة الآب مثلا أو على الأغل يجعله مرجوحا يخلق المرجوحية ما دام أبي يريدني لا أتواضح خلي لا أتواضح فأيضا إذن لا يمكن أن يكون رشقانه السحبابه النفسي هو المصحف للوضوء هم يجب أن نرجع مرة أخرى إلى ما اخترناه مما شرحناه إشارة في هذه الليلة وشرحناه بشكل واضح في ليلة سابقة فهذا هو الاعتراض الثاني الذي يرد على صاحب الكفاية فهو نبش طلع أن الكون على الطهارة مستحاب وعن هذا الطريق يريد أن يصحح الوضوء أو عبادية الوضوء له حتما نصل إلى موارد هذا الطريق لا ينفعنا ونضطر الى ان نرجع الى جوابنا السائل الجواب الذي نحن بيننا فلو لم يقبل صاحب الكفايه ذاك لا يستطيع ان يحل المشكله في المقام هذا هو حاصل الاقتراب الثاني ثم يقول استاذنا وهناك اعتراضات. أخرى تذكر على صاحب الكفاية يقول أستاذنا نحن نعتقد أن تلك الاعتراضات لا ترد على صاحب الكفاية الاعتراض الذي يرد على صاحب الكفاية إنما هو هدان الاعتراضات الاعتراضات الأخرى لا ترد فيعدد أستاذنا تلك الاعتراضات ويجيب عليها